وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله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 رنا ووسيت كل شيء الرحمةوع الم فوف من الذيذ نتاب والاتبع و سبيلك وقييم عدب الجحييم.